سبحان الله والحمد لله ولا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الظالم Amen. <laughs> سبحانه وتعالى سبحان الله أبوك ورضاك يا عطاك وعيضاك وحسن لقاك يا رب اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف موضانا ووحا موتانا واحفظ مصرنا واحفظ بلدنا من كل سوء ومكروه يا بذكر الله تنشرح القلوب وبسم الله تنفرج الكروب وعفو الله او صغيرا اذ نتوب ورحمه ربنا وسعت وطالت ذنوبا كالجبال ورحمة ربنا وسعت وطالت ذنوبا كالجبال بها تذوب فمغفرة الاله بلا حدود إذا مستغفر لولا الذكر ما صمدت قلوب على الإيمان, على الإيمان ولولا الذكر ما عين بزمع إلى الإله ولولا الذكر ما عين بدمع تتوب إلى الإله لها نحي ولولا الذكر في الأرواح يسري كمائل للحياة لها تهيب فذكر الروح روح الذكر حق فذكر الروح فذكر الروح روح الذكر حقا بلا لفظ ولا همس يصيبه وذكر الله وذكر الله حب الله فيه وهل ينسى ما الحبيب؟ وذكر الله الله فيه وهل ينسى معبد الحبيب؟ عنه تنوب فربك حاضر في كل نجوة ربك حاضر حاضر في كل نجوى ونجوى القلوب إذا تطيب إذا حركت باسم الله فانا وجدت الرب عندك لا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليك عليك على Go on.